يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله Allah pedestrianfunded zirəyyə him daha Allah az Aydınlanan 14x noturere Qədəliyiniz üçün təşəkkürləyiniz üçün لا تث أ so تَكfe croiscent النبي وَل تَجها larouvil crouri وَلَا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا انَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ الرَّسُولِ إِنَّهُمْ لَكَرِيمٌ ۗ إِنَّ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى لهم مغفرة الله غفور رحيم يا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ قولا ان ما ولا جاءَ إِلَيْكَ مُلْكُ قُرَالِ قُصُ ان طائفتان من المؤمنين قتتان فاصلح بينهما فاصالح بينهما فاي on all well, إِفَاءَتْ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا فِي الْعَادِلِ وَأَخْسَفُ سِقُ إِنَّمَا هُوَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ 119. فأصلحوا بين أخيكم واتقوا الله لعلكم na ba mumiundai amannu la yasqaw qawmun نساء <عزاء> من نساء عساء يكن خيرا منهم لا تنابزوا بالألقاب بأسل اسم الكسوق بعد الإيمان 117. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 118. <تصفيق> يا أيها 129. ونحبوا كثيرا من الظن إن بعض تَقُ الله إِنَّ اللهَ ت هو Yeah. الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا Qul lem tu'minu wala kin qul aslamna wala ma yad qulil What, What if? Yəni Allah dininizi zəhəb edir. O, göylərdə və yerdə nə olduğunu öyrədir. No! يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ دَاكُم Əs-səlamu بل عجي فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ودع علمنا ما تقف الارض من نوم وعندنا كتاب فَأُولَئِكَ مِن نُّوَّابٍ كِتَابٌ حَفِيظٌ فَفُي الْأَرْبِ مِن نَوْمٍ وَاعِ دَنَا كِتَابٌ حَفِيظ بَلْ كَذَّبُوا وما في أمر مريج أفلم ينظوا السماء فائقهم أف مددها وَ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّذَا رَقَا ارزقني للعباد ارزقني كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وَعَادُوا وَبِنْعُونَ وَآذٌ وَنُطْفٌ وَأَسْقَوْا الْأَيْكَاتِ وَقَعُوا مُتَبَّ ould Otub نفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خد قلَ قون مَا س وَنا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريد, الوريد, الْوَرِيدِ وَلَقَدْ قُلْنَا لَكُمْ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 إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن ذكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد عصور ذلك قادك كل التفي ولتي منها فكشتنا عن كف كو كيف اليوم حديث Həndəm ql kəfər ənəyid Mənəع l-l-khəyir mərtəd məriyib قال قرين ربنا ما أقضيته ولكن كان في ضلال قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد <تصفيق> ما ادلوا القول لدي وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هَذَا مَا تُعَدُّونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٌ وَأُذِلَّتْ جَنَّتُ أُ لأَ واب مَن خَشِيَ رَبَّهُ مَنَازِلَ الْغَيْبِ يُوَجَّهُ بِقَلْبِهِ تدخلوها بسلام فنقضوا في البلاد هل من محيص وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بغط شن فنقبوا في البلاد هل من مخيص إن في ذلك لذكرى لمن لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَسَ مَعَهُ شَيْء وَلا قد خلا ق سماتي وَ الأّ وما ب مافنس كتي أي يعم السَّسلام فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَذِبَارُ السُّجُودِ وَاَسْتَمِحْ وَاَسْتَمِحْ يَوْمَ يُنَاذِي الْمُنَاذِمِينَ كان قريب يوم يسمعون الصيحه في ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يَوْمَ يَسْمَعُونَ قَوْلَ الْحَقِّ فَيَقُولُ الَّذِينَ ذَلِكَ 119. يوم تشقق الأرض عنهم سراء عن ذلك حشر علينا يسير 111. نحن أعلم بما وَمَا اسْتَعْلَى عَلَيْكَ بِجَبَّارُ فَذَكِّرِ الْقَوْمَ إِنَّ مَن يَخَافُ وعيد Moderro mor mi